Uh huh? فلهم قوم نوع والأحزاب من بعدهم وهمت كل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان وكذلك أصدت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون الرش وَمَنْ حَولَهُ يُسَبِّحُونَ بِعَبْدِ رَبِّهِمْ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويثقون للذين آمنوا ربنا كل شيء رحمة وعلما تغفر للذين تابوا فاغفر للذين وقيم عذاب الجحيم ربنا و... ومن صلع من آبائهم وأزوادهم وذرياتهم إنك أن ان نعديذ الاقيم وقيم فسيا ان ومن تنكن سيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَا مَا قَدْ طَهُ اللهَ كَذَّبُوا لما قت اللهك ضم من قتكم ألف That we fail. Been... وَالَّذِي قَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ إِلَى فِرْعَوْنَ Mm. -hmm. Thank you. Welcome. يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاه كغرم Kiitos. وقال في كذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن وما كيد فرعون وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم تبيلا وشاد Aww. ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة at <laughs> وآقى بآله الرحيم One, <laughs> إن وعد الله حق واتغفر لذنبك لَقَدْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ لَّدَيْنَا بِقَدَرٍ إِنَّ رَبَّكَ لَغَفُورٌ وَمَا إن الذين يستكبرون والعبادة سيدخلون جميعا shame. Allah! blah, من الذين تدعون من دون الله لما جاءني من من ثم من تراب ثم من نقوف ثم من علاقات. Kiitos <tuneet> Mitä mm -hmm. قَصْبِرٍ وَعَدَ اللَّهِ الْقَصْبَ في وقت رملك الله وليس <تصفيق> غلون فرحوا بما علم.